بعد أن تذكرنا اسم الله الواحد الأحد الصمد يحسن أن نتحدث عن اسمه الوارث فقد قال بعض أهل العلم الوارث هو الذي تسربل بالصمدية بلا فناء أي أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الكمال كلها سبحانه وتعالى ولا تزول عنه بأي حال من الأحوال وتفرد بالأحادية بلا انتفاء الوارث سبحانه وتعالى ورد هذا الاسم في القرآن في ثلاثة مواضع وكلها أتت بصيقة الجمع الموضع الأول في صورة الحجر قال الله وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون وقال جل وعلا في سورة الأنبياء على لسان سيدنا زكريا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقال في سورة القصص وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعضهم إلا قليلة وكنا نحن الوارثين وورد الفعل فعل الوراثة مثبتا لله سبحانه وتعالى في غير ما موضع في القرآن مثل قوله تعالى في سورة مريم إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ومثل قوله تبارك وتعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني بالمعنى يدل على بقاء الله تبارك وتعالى وهذا معنى الوراثة الوارث معناه الباقي يأتي لفظ الوراثة في اللغة ويعني كل باق بعد ذاهب فهو وارث كل باق بعد ذاهب اللي بيجي بعد ما يموت الميت يرثه أبناؤه فكل باق بعد ذاهب فهو وارث قالوا الوارث معناه الباقي لأننا في حياتنا الدنيا الذي لم يمت هو الوارث ولأن الله سبحانه وتعالى حي باق على الدوام فهو الوارث كل ما بيديك مصيره إلى الله هو ذا المعنى كل شيء أنت بتسعى من أجله مآله ما إلى من؟ مآله ما إلى الوارث مآله ما إلى الله تبارك وتعالى يقول الوارث اسم فاعل من الوراثة والوراثة في حقنا انتقال المال أو انتقال الملك من المتقدم إلى المتاخر. ومنه وارث مال الميت اللي ياخد تركته من بعده اللي بيرث سلطانه اللي بيرث ما معه يبقى انتقال هذا المال أو هذا الملك من المتقدم إلى المتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال ذات مرة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله أنت فلوسك هتتقسم نصين فلوس أنت هتنتفع بيها وفلوس هتسيبها لعيالك أيهم أحب إليك اللي في إيدك دلوقتي هتستمتع بيها ولا المال اللي هتسيبه من بعدك فقال الصحابة يا رسول الله ما من أحد إلا وماله أحب إليه حتى ولو كنت أنا عامل حساب أن أسيب لي عيالي من بعدي بس أكيد المال بتاعي أنا اللي أنا هستمتع به أنا اللي أنا هنتفع به أنا أحب إلي أنا إيش عرفني العيال من بعدي هتعمل إيه فلاح هيبقى في إيدي أفضل فالصحابة قالوا قالوا ما من أحد إلا ماله أحب إليه قال صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قد ومال وارثه ما أخر المال اللي انت هتعرف تنفقه دلوقتي هو ده المال اللي هتقدمه بين يدي الله احنا بنقول له اشعر رفك اولادك هينتفعوا بملك ازاي حتى ولو انت يعني ربتهم تربية جيدة و ما تعرفش قد يفتنوا ان الحيا لا تؤمن عليه الفتنة قالوا العلماء قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث ايكم مال وارثه حب اليه من ماله قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم حرضنا وحثنا على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربات والبر لينتفع به الإنسان في الآخرة فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث لأنه بعد كده المال ده اللي هو حيارثه حيبقى بتاعه بعديك حيبقى بتاعه فهو يتصرف فيه كيفما شاء المعنى في حق الله سبحانه وتعالى بيضل حول معنى البقاء الوارث قلنا معنى الباقي وغيره هالك غيره فاني الخلائق يتعاقبون على الأرض يرث المتأخر المتقدم والولد يرث والده ويستمر هكذا التوارث حتى ينقطع حبل الحياة ولا يبقى إلا الوارث سبحانه وتعالى عشان كيرا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير في سورة العمران في صورة الحديد يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض إذا كان مهداء هو, هو الوارث هو الذي سيرث كل هذا فأنت ما بتقدم لش ليه قالوا فالوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك لأن الملكية ليست لك ملكية حقيقية أنت مش بتاعك الفلوس اللي في إيدك ولا أنت تملك أي شيء من هذا ده احنا قلنا عليها هذه وكالة ما الناس أنه دي تمليك وحنقول النهاردة المعنى ده تحديدا في حظ العبد من اسمه الوارث أول شيء ان أنت تفهم المعنى ده ابتداء ان هو المالك الحقيقي فبالتالي لا ينبغي لك بحال أن تتصرف في ملك غيرك بغير إذنه هو مش فلوسك دي اللي أنت تتصرف فيها زي ما أنت عايز هي مش بتاعتك أنت موكل بأن تصرفها في مكان معين في تصريف معين أمرك به سبحانه وتعالى يبقى الوارث الذي يبقى بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره هو القائل الذاك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الوارث قيل الذي يرث بلا توريث الوارث الذي يرث بلا توريث ما فيش حد بيورث ربنا سبحانه وتعالى وما فيش حد بيتقدمه يعني المفترض الوارث بيبقى هو المتأخر إنما هو ليس قبله شيء وليس بعده شيء فاسم الله الوارث متعلق أو باسمه الآخر الذي ليس بعده شيء هو الذي سيرث كل شيء فهو الباقي الذي ليس لملكه أمل طيب يبقى متعلق باسمه الآخر طيب مش أهل الجنة يا جماعة هيدخلوا الجنة ويبقوا فيها وإحنا إيسا بنقول الوارث اللي حيبقى طيب ما أهل الجنة حيبقوا يبقى حيشاركوا ربنا في صفة من صفاته شكرا في بعض الناس ظنوا المعنى كده إن في خلل فقالوا بفناء الجنة والنار إنه لا حتفن إزاي وربنا بيقول إنها هتبقى خالدين فيها إزاي ده هيحصل ما هو قالك أصلا كده هتبقى ما هو حيبقى وربنا هو الباقي برضو المعنى اللي هو الوارث فإزاي نجمع ما بين الأمرين ألو آما هو بقاؤهم ليس هكذا دون إرادته ده بقاؤهم بإرادته فلو لم يرد ذلك لما كان يبقى برضه بقاؤهم موقوف على إرادته سبحانه وتعالى فيبقى مش البقاء التام إنما بقاءه هو سبحانه وتعالى لا يشترط فيه شرط فهمنا الفرق ما بين المعنين يبقى بقاء المخلوقات في الجنة ليس معناه نفس البقاء الذي هو صفة الله تبارك وتعالى بل بقاؤهم ليكونوا بمشيئته سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند ابن ماجه صحابه الألباني من حديث أبي هريرة قال ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلا هذه معنا الوراثة برطة ورثة أهل الجنة منزله يبقى هو كان ليه بيتين بيت موجود محتوط له في النار وبيت في الجنة هو دخل النار والعياذ بالله البيت اللي في الجنة ده حيبقى المين حيبقى الواحد من أهل الجنة يتنعم به فلذلك قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الورثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون يرثوا ايه يارثوا هذه المنازل اللي كانت لأهل النار لولا أنهم دخلوها كان يكون في الجنة لولا أنه أفسد حال يبقى الوارث أو معنى البقاء المعنى الثاني الوارث لجميع الأشياء بعد فناء أهلها إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الوارث الذي تصار إليه الأشياء ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ألا إلى الله تصير الأمور ما قال الأمور كلها المين لربنا سبحانه وتعالى ويقول في صورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر يبقى الأمر كله لذلك قال فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل تبطلم هو وارث يعني فيه صفة البقاء يلزم من يكون وارث أنه يكون إيه؟ قالوا يلزم منه هو يكون حي لأنه يارث إزاي وهو مش حي ويلزم من كونه كذلك أنه قيوم يعني هو الذي به قيام كل الأشياء لأنها تصير إليه كل الأشياء ويلزم من كونه وارث أن له القوة، ويرز من كونه وارث أن له القدرة. ما هو لو كان ما عندهش قدرة يبقى مش هيرث، يبقى في حد حيغلبه. سبحانه وحشة. وله الكبريا، وله العزة، وله الملك، وله العظمة. فكل ما يلزم لمعنى البقاء. شرحنا بنقول البقاء للأقوى هو كده. فلا بد أن يكون الله متصف بكل هذه الصفات لأنه له، لأنه الوارث. طيب. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الصفة في صورة الأنبياء لما ذكر شأن سيدنا زكريا قال وزكريا إذ نادى رب ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ليه الخير الوارثين يعني هو في ناس هتبقى شر وارث وفي خير وارث أنت بتتصور كده واحد مثلا مني نفسه طول عمره أنه مش عارف جده وفلان ده لما يموت حيارث وأنه بقى حيبقى معاه مبلغ وقدره والراجل ده مليونير وكان بخيله فلما يموت بقى نبقى العملية حتتبغضت معانا حبتين ومع ذلك أول ما يمسك المال يمرض ويموت فهو شر وارث قاعد يمني نفسه طول عمره وفي الآخر خالص ما خدش حاجة فهو شر وارث بيحكوا قصة واقعية أنه راجل اشترى بيت مع أخته وتناصفوا البيت ده وكل واحد دفع تمن اللي كان مطلوب منه لما جيهم يسجنوا البيت أخته عندها دراية بالأمور القانونية وبالمسائل دي المهم لعبت عليه لعبة وطلعته من الموضوع كله بعد ما كانت دفعته ومظالم ومشاكل وا وا وا وا. وخلاص كده لدرجة أن الرجل تشرب بعياله بأهله وبقت مشكلة كبيرة هي أول ما تملكت الأمر أصيبت بداء مستعصي ما قعدتش شهرين وماتت ورجع البيت لي فهي شر وهو خير فشر وارث وخير وارث فهو كين بقى وفي واحد يبقى شر وارث وفي واحد يبقى خير وارث فربنا بقى يقول عن نفسه أنه خير الوارثين لا يصل إليه أي معنى من معاني الشر فهو خير الوارثين سبحانه وتعالى طيب يلزم في حقنا نحن إذا أثبتنا أن الله وارث إيه المطلوب مننا إيه اللي يلزمنا طالما عارفين أن ربنا هو, هو الوارث أول حاجة قلناها إنك تعرف أنه ليس لك ملكية حقيقية على الأشياء حنسميها إيه بدي بقى حنقول إن إحنا مئدين على الأشياء يد أمانة وأحسن عبارة تصف بيها المسألة دي كلمة قالها أعرابي أعراب سئل وهو يقود قطيعا من الإبل قالوا له من هذه الابل قال لله في يدي حلو قوي التعبير ده لله في يدي العربيه دي بتاعه مين دي بتاعه ربنا بس في ايدي لله في يدي أي شيء انت تملكه البيت ده بتاع مين اللي انت لابسه ده بتاع أي شيء تملكه ده بتاع لله في في يدي هو ربنا سبحانه وتعالى عطاها في ايدي بس هي بتاعه مين بتاعة ربنا سبحانه وتعالى انت عايز تصف نفسك بافضل وصف في مسألة الملكية دي انت امين صندوق عارف اللي بيبقى امين صندوق في وظيفته كده هو ده بالضبط انت امين صندوق الامانات دي انت امين عليه ليس الا انما انت لست مالك حقيقي للامور فمعنى ان يدك على كل شيء يد امانة معناه ان كل الاشياء دي مؤقتة مش مستدعمة ليك إن البيت ده مش بتاعك لأنه حيرسوه وارث وإن العربية دي سيرسوها وارث وأي شيء بقى فهي مؤقتة في يدك فيدك يد آمانة أو نقول عليها يد استخلاف يعني استخلفك فيها وحييجي المعنى ده تحديدا في برضو حظ العبد من اسمه الوارث إذن يبقى في حقنا نحن لسنا نملك شيئا على الحقيقة بل الله سبحانه وتعالى هو خير الوارثين سبحانه وتعالى طيب إيه المطلوب مننا بقى؟ أول حاجة ما تعتبرش أن إيه؟ ما تعتبرش أن ده بتاعك وإنما يد أمانة ويد استخلاف اثنين إذا أثبت لله أنه الوارث فعليك بالسعي في هذه الدنيا لتتقرب إلى الله جل وعلا لتصل إلى جنته وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح وذلك لتفوز بالجائزة عنده التي يورثها من عباده من كان تقيا كده هو عبر بالمعنى ده سبحانه وتعالى فقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من من كان تقيا يبقى أنت لو بتثبت لله أنه الوارث يبقى أنت عليك بالتقوى التقوى معناها بسيط أوي قالها طلق ابن حبيب في ست عبارات أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله هذه ثلاث حاجات حاجاتهم في الطاعة وعكسهم في المعصية وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذه ست عبارات هذه معنى التقوى أنه يراك حيث يحب ويفقدك حيث لا يحب حيث يغضب حيث نهاك أن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك هذا التقوى التقوى معناها أن أنت تبقى مراقب لله سبحانه وتعالى بقلبك عارف أن في رب فعشان كده التقوى تردعك في الخلوات وتردعك وانت الوحدك تردعك عن فعل المعصية أد التقوى وقاية من هذه الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى فربنا هنا قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من من كان تقيا سيدنا إبراهيم لما دعا الرحمن ماذا قال؟ قال واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب نبقى وارثين ما حظ العبد ده اسم من أسام الجمال والجلال برضو فيه معنين بس فيه معنى الجمال هنا إنه سيرس فحيتنعهم في حق الوارث اللي هو خير وارث إنما شر وارث ده يبقى معنى تاني خالص إنما هنا يا رب جعلني كما أنت وارث فاجعلني أنا وارث بس الجنة النعيم فاهمين المعنى واجعلني من ورثة جنة النعيم يبقى ده المعنى الثاني أنه هو إيه؟ أن تسعى أن تكون في أسباب وراثة الجنة سواء بالطقوى أو باللهج بمثل هذا الدعاء رقم ثلاثة ألا تغتر بقوة الباطل ولا يجعلك هذا في يأس وقنوط وإحباط أن الباطل هو اللي غالب لأن الله سبحانه وتعالى يرث الأرض من يشاء من عباده سبحانه وتعالى والنهاية ستكون بأن يزهق الباطل ويحق الله الحق ربنا سبحانه وتعالى ساق هذا المعنى في سورة الأعراب فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربه النهاية فيه النهاية أنه سيورث من تكون عنده أبجديات المعادلة ما هي المعادلة بتقولك إيه أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اللي حيحق الأبجديات دي أبجديات الإيمان دي اللي حيحق الشروط المطلوبة هو اللي حيكسب في الآخر اللي في الآخر والعص إن الإنسان لفي خس كل دول خسرانين مين بقى اللي حيكسب في النهاية اللي حيحق الشروط دي اللي الذين آمنوا عملوا الصالحات تواصلوا بالحق تواصلوا بالصبب. اللي حيحق المعادلة دي هو الذي سيرث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 من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يبقى المعنى الثالث عليك دائما أبدا أن تكون حسن الظن في الله وعليك أن تسعى في أسباب التمكين لدين الله لتكون لك نصيب من اسمه الوارث أربعة ألا تغتر بالدنيا وتحضر من الركون إليها لأن المآل أنها فناء فلا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيام لكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي حكتي فدائما يجري ويبقى يعمل صراعات ويبقى مش قادر يعيش علشان نقمة العيش فيصارع من أجلها ويقتل الناس من أجلها وواواوا فيقول مالي مالي فيقول وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت الفلوس هتصرفها في إيه يعني أكلك وشربك أو لبست فأبليت لبس وحيدوب أو تصدقت فأمضيت أو حطيت في المآل اللي ينفعك يوم القيامة حطيت في المصرف الذي ينفعك في الآخرة إذن لا تغطر بالدنيا فإنما هي إلى فناء وإلى زوال خمسة لو أثبت لله اسمه الوارث ستتعلق به وحده وتتوكل عليه وحده في حفظ من يبقى للعبد بعد موته من مال طب أنا دلوقتي شئيت وتعبت الغاية ما عملت الإرشين دول لولادي وخايف لحسن بعد كده يمسكوا المال ده يصرفوه في معصية الله وأنا إيش ربنا سبحانه وتعالى قال آية التربية كلها في القرآن في صورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا خايف على ده يبقى حكتين أول حاجة اتق ربنا سبحانه وتعالى في دنياك علشان ربنا سبحانه وتعالى يورث المال ده لولادك فينتفعوا فيه في الطاعة ويمشوا على منوالك وما يستخدمهوش في معصية الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت وليقولوا قولا سديدا لأن أكبر قاطع بين العبد وبين الله لسانه لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فقضية اللسان دي قضية خطيرة أوي ممكن تقول كلمة من صخة الله يهوي بها في النار سبعين خريفة فحفظ على لسانك لا تغتب حد ولا تنم على الحد ولا تغش حد ولا تكذب ولا تستخدم هذا اللسان إلا في مرضات الرحمن فكأنه بيقول هم المفتح في حكتين في الطقوة وفي الذكر لأن اللسان ده شغلنته الأساسية أن يكون في ذكر الرحمن وليقول قولا سديدا كلمة من ذكر الله سواء كلمة دي أنت ذكر من الأذكار من تسبيحه استغفاره أو من قرآن أعظم الذكر أو من دعوة إلى الله تبارك وتعالى تبقى كده يبقى بتستخدم لسانك في طاعة الله يكون ده سبب في أن يرث مالك أولادك وينتفع بهم طيب ستة أن تتبرأ من حولك وقوتك في كسب المال والنظر إلى أن المالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى وإنما وضعه الله في أيدي الناس للاختبار فإذا المعنى ده نطلع منه الحتة دي لما ربنا قال إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم إيه مستخلفين فيه فتتبرأ من حولك وقوتك لا بحولي ولا بقوتي الرزق ده ما كانش بشطرتي ما كانش بمهارتي ما كانش علشان أنا عملته وصويت وإنما هذا رزق الله عز وجل أنا اتخذت الأسباب وغيري اتخذها لكن ربنا أفض عليا عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وجهنا لما نشوف تفاضل الناس ما في واحد غني واحد فقير واحد ساكن في كذا وواحد ساكن في كذا ومع تفاوت شاسع طب ليه ده قال لما حد حيبص كده حيقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا فقال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين أنت إيش ضمنك إنت لو أداك الفلوس هتصرف فيها فيه؟ ما هتبقى طغيان عليك أليس الله بأعلم بالشاكرين فبدل ما تبقى المال في ايديك وبعد كده لا تعرف كيف تصرفه وما تقوليش لا أنا هعرف أصرفه المال عقرب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال الفلوس فتنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبالتالي ما تعدش تفكر أنت بدماغك لو كان معايا كان زماني لا ربنا لك أليس الله بأعلم بالشاكرين أنت ممكن مش هتعرف تشكرني على النعمة دي ففي الحالة دي حيبقى العذاب شديد إن عذابي لشديد ولئن كفرتم فهمتوا المعنى فبتتبرأ من حولك وقوتك في كسب المال وتعلم أن الله عز وجل استخلفك فيه طيب سبعة العبد إذا أثبت لله صفة الوراثة يخاف على ما تعهده من بذور الخير والصلاح في حياته أن يسرع إليها الفساد يبقى خايف من بعديه سواء بقى ورثته هيعمله ايه او خايف انه اللي عملوا من اعمال صالحة ما يبقاش ليها عند ربنا جزاء فاذا تذكر ان الله هو الوارث اطمئن ولا يفطر عن فعل الخير عارف لما انا ممكن اديك درس النهاردة عن اسباب حبوط العمل حبوط العمل الاسباب اللي تخلي عملك كله يضيع ممكن انت لما تقعد تسمع الدرس من اول واخره وتعرف اسباب حبوط العمل يجيلك انت احباط ان كل انا بعمله ده ضايع ده ممكن نكون كلمة ضيعيته ده ممكن نكون كذا فلما تبقى انت حسس بالاحساس ده مش هتشتغل خلاص بقى ما كل, كل اللي عملته ضاع هنا تفتكر ان الله الوارث فاطمئن لانه هو سبحانه وتعالى شكور ويضاعف القليل ده الرجل يتصدق بصدقة فما زال الله ينميها له حتى تأتي يوم القيامة امثال الجبال ايه ده ربنا نميها له هو يعمل كذا وربنا سبحانه وتعالى اخذ فيه الاكثار لها لغاية ما جاد له عمل كبير هو شايفه كان عمل عمل قليل جدا كلمة من ردوان الله طارت بها الافاق كان سبب في هداية ناس وكان وكان وكان عمل, عمل خير وعمل الخير ده بدأ يتكاثر من بعده بشكل هو ما كانش يتصوره الله اعلم رزق بولد صالح الولد الصالح رزق بحفيد صالح ومشرة العملية كل ده في ميزانه فهو الوارث سبحانه وتعالى فاطمئن فلا تفطر يبقى لما ييجي الشيطان يدخلك الأمور يقولك أنت ضايع وانت ما تنفعش وانت وانت وانت اتذكر هنا اسم الله الوارث حتى لا يبقى عندك شيء من الفطور بسبب ذلك اسم الله الوارث تمانية بقى حيثير عندك سؤال ماذا ستورث احنا عايزين نعرف احنا نعمل ايه انت هتورث ايه يطرى حتورس البيت والفلوس متشاله هو ده أعظم وراثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لا درهم ولا دينار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد السنة الأربع صحاب الشيخ وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واف. هو ده اللي سابه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده ميراث النبي بعض الناس عملوا حاجة وقعدوا طلعوا في السوق قالوا وراث النبي صلى الله عليه وسلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في السوق يوزع الآن في المسجد ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بيتوزع دلوقتي في المسجد كله جري قال لك هناخد بقى عمامه النبي صلى الله عليه وسلم النعل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم البرده بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا لقت حلقة علم قالوا ها هنا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم اذا لو احبك الرحمن حيخليك تورث هيخليك تورث المال ولا حيخليك تورث ما ينتفع به أعظم وهو العلم تعالوا شوف لما تطاول قارون وظن أنه له شأن عظيم في الدنيا أغنى أغنياء الدنيا يعني اللي انت بتشوفه ده من أغنياء الدنيا دلوقتي دول المليارديرات دول اللي مش عارف التريليونات دي لا, لا لا لا قارون حاجة تانية خالص فلما تطاول بالمال وظن أنه بذلك أحبه الرحمن سلبه منه فجأة وقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين نفس الكلام العول ظن إن هو له القوة والقدرة ومحدش بيهوب نحيته وما لا بيمرض ولا بيحصل له حاجة ولا أي مشكلة ومتطاول في الأرض وطغيان وقاه فخسف الله عز وجل به وأغرقه سبحانه وتعالى فجأة لكن تعالوا بقى أشوفه لما قال أنا بحب مين لما أتكلم على الأنبياء لما تكلم في حق يوسف قال ولما بلغ أشده آتينا إدينا له إيه؟ حكما وعلم وكذلك رجز المحسنين ختم الآية بالمحسنين قال آه أصل الحكم ده والعلم ده مش هتبقى منزلة إلا لمين لأهل الإحسان لازم يبقى محسن لازم يبقى متقن لازم يبقى مجود لحاله مجود لعمله ولازم يبقى مراقب لله سبحانه وتعالى عبد الله كأنه يراه لازم يبقى معنا الإحسان متحقق فيه وكذلك ننجز المحسنين لما اتكلم عن نبي الله لوط قال ولوطا آتيناه برضو حكما وعلما فحق سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما يبقى أفضل ما تورثه أن تورث علما نافعا من بعدك طب أنا مش عالم وألا طالب علم أعمري على الأقل إحنا بنقول كده الناس ثلاث إما إن يكون عالم أو طالب علم على سبيل النجاة أو همج رعاع فإذا كنت لن تكون عالما ولن تكون طالب علم على الأقل كن خادما لأحدهم يعني هيا الأمر أنفق على طالب علم جيب كتب وحطها في مكتبة اعمل شيء بحيث إن أنت العلم ده ينتفع الناس ساعت في نشر كتاب، في نشر شريط، في نشر أي شيء. المهم العلم ده يصل إلى الناس. فبذلك إن لم تستطع أنت أن تكون، يبقى ده اللي يورث من بعدك. سعي في نشر العلم في الآفاق. لأن ده ميراث النبي. وأنا بؤمن باسم الله الوارث، وأريد أن أكون وارث للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ساعي في هذا المعنى. طيب، معنى التاسع، اسم الله الوارث، يحثك على النفقة عشان كده لما ذكر المعنى ده لما قال ولله ميراث السماوات والأرض ذكرها في الحث على النفقة قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض انت عطب خل طب ما هي بتعطف النهاية ولما ذكر في سورة الحديث قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله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 قال نريد أن من على الذين استضعفوا الأرض طب يعملوا إيه يا رب عشان يرثوا الأرض يستقيموا على الأمر فإذا كنت تريد أن تكون وارثا وأن تكون ممكنا في الأرض يرثك الله الأرض ومن عليها إذا أراد سبحانه وتعالى ذلك فكن أنت مستقيما لتنال ذلك أخيرا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به وفيه هذا المعنى معنى الوراثة ففي الحديث عند الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما. وده دليل على أن السنة دي محتاجين أن نحن نطبقها في مجالسنا بشكل عام كان قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة من يعني إيه؟ يعني يا رب متعني بسمعي وبصري وقوتي وعفيتي في الدنيا وتبقى هكذا إلى أن أموت ويا رب كمان يكون ذلك في من يأتي من بعدي إنه يبقى ممتع بسمعه وبصره وقوته وعافيته فيرث هذا عني وده أعظم وراثه أن يرث العافية لذلك ألح علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال سالوا الله المعافاة علينا أن نرح بذلك أن نسأل الله المعافاة نسأل الله العفو والعافية وكان صباحا يسأل الله عز وجل ذلك الله من الأساسي أسألك العافية في الدنيا والآخرة الله من أسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا وأهلي ومالي اللهم اصطر عوراتي اللهم أهم روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي